موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إنما إلهكم الله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 هو يحمل يوم القيامة، فإنّه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ. يتخافون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال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 وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قونا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعانت الوجوه للحي القيوم، وعانت الوجوه للحي القيوم، وعانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. ومن أحسن من الصانحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن قضاء إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني عنك